يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث الثاني والعشرون قال عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ارايت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه الإمام مسلم هذا الحديث كنا بدان الكلام حوله في دروس ماضية وعرفنا من خلال ما درسنا أن هذا الحديث مما تفرد بروايته لإمام مسلم فلم يخرجه البخاري وعرفنا من خلال ما استعرضناه من مباحثه ان الاقتصار على اداء الفرائض دون الزيادة في التطوع موجب لدخول الجنة وهو مفروض ومطلوب ومن احب ما اوجب الله تعالى على عباده كما قال الله جل وعلا فيما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأداء الفرائض إذا قام به العبد دون إخلال فإنه من ما يستوجب دخول الجنة لأن الله تعالى يطلب من العباد أن يقوموا بأداء الواجب ومتى توافر في أعمالهم أداء الواجبات كان ذلك كافيا منهم وإنما شرعت النوافل زيادة في الطاعة وشرعة النوافل لتسد ما قد يقع من نقص في أداء الواجبات كما ورد ذلك في حديثي أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة فإن وجدت تامة يعني كان في ذلك خير واستوجب العبد دخول الجنة اما اذا وجدت ناقصة فعندئذ يأمر الله الملائكة ان تنظر ان تنظر في حال واعمال العبد هل له من تطوع فإن وجد لأعماله تطوع سدت به ووفي به سدت به الخلة التي نقصت من أداء الواجب ووفي به ما نقص من تقصيره في أداء الواجب ثم عمر به فأدخل الجنة أو فأمر به إلى الجنة ولذلك كان فعل السنني إنما هو تحسب لتوفية ما قد يحقع من نقص زيادة إلى ذلك أن فعل المندوبات فيه تطلع إلى زيادة محبة الله سبحانه وتعالى فإن العبد المتطلع لمحبة الله جل وعلا عليه أن يكثر من فعل المندوبات كما جاء في هذا الحديث الذي بدأنا كلام حوله في الحديث القدسي من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربيه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه لا لا وإن استعاذ به لأعيذنا إلى آخر الحديث الذي يدل على فضل أداء النوافل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي من لقيه من أصحابه رضوان الله عليهم وسأل عن فرائض الله جل وعلا التي أوجبها على عباده وبين النبي صلى الله عليه وسلم سلم لهم ذلك فقال بعضهم إذا لا ازيد على ذلك قال بعضهم لا لا ازيد ولا انقص فقال النبي عليه الصلاه والسلام أفلح ان صدق وفي روايه بشر ذلك القائل بالجنة حيث قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا لكن حيث إن الإنسان معرض للنقص والخطأ والنسيان والمرض والعجز لذلك شرع له أن يكثر من النوافل فإن فيها جبرا للنقص وفيها زيادة شكر لله سبحانه وتعالى ولذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها يعني على سبيل التنبيه يا رسول الله يعني يكفيك بعض عبادتك وأما أنك تكثر حتى نتج عن ذلك أن تورمت قدمات وأن انتفقت قدمات من طول القيام ارفق بنفسك فإن لنفسك عليك حق لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها حيث إنها يعني مما استدلت به واستشهدت به كأنها تقول له أنت لست بحاجة إلى هذا الإكثار من التعبد كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما دمت مغفور الذنب وما دمت مغفورا يعني الآثام فلا موجب لكثرة العبادة والطاعة إلا أنه صلى الله عليه وسلم أجابها ورد عليها بما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم وبما يليق بمن يتعرف مقام العبودية والتي تتطلب محبة الله جل وعلا والتقرب إليه بسائر العبادات فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا يعني هذه المغفرة التي غفر الله لي وهذه البشارة التي بشرني الله بها تتطلب مني مزيد الشكر ولهذا فإني أزيد في العبادة وفي الطاعة تطلعا للشكر ولأن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة كما قال جل من قائل لئن شكرتم لازيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولا شك إن العبد لما خلق في هذه الدنيا للعبادة فهو حريص على أن يستزيد من طاعة الله وحريص على أن يستزيد من فضل الله ومن ثوابه لأن الله تعالى وعد المؤمنين بأنه يدخلهم الجنة برحمته لكنهم يتوازعونها بأعماره فكلما ازدادوا عملا عملا صالحا ازدادت مكانتهم وارتفعت درجتهم كما قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فالانسان انما ينزل في الجنه حسب عمله الذي عمل وحسب وحسب طاعته التي بذل وحسب اجتهاده الذي اجتهده في هذه الدنيا ولذلك يحث الله تعالى اهل الايمان على ان يستزيدوا من الاعمال الصالحه كما قال جل من قائل وفي ذلك فليتنافس المتنافس هذا بحسب يعني وضوحه وخفائه وبحسب قصد يعني المتكلم فإن الله تعالى هنا بين أن كثرة الطاعة والعمل إذا كانت من باب الشكر فإن الله تعالى يقابل الحسان بالإحسان ويقابل الجزاء بالجزاء ولذلك يثيب من شكر ويزيده لأنه سبحانه أهل لأن يقابل هذا الإحسان بمثله وقد عرفنا فيما مضى مما تناولناه من الدراسة لهذا الحديث أن عرفنا فيما درسناه من هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنها موجب دخول الجنة موجب دخول الجنة لأن فيها التصديق والإقرار بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى إنما خلقنا من أجل هذه الكلمة نقولها مؤمنين بها مقتنعين مصدقين وأن الأعمال الصالحة التي أمرنا بها إنما نفعلها من أجل أن ننال ثوابها يوم القيامة. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وفي صحيح الحاكم هكذا استخدم ابن رجب رحمه الله هذه العبارة. وكان المؤلف قد تكلم عن هذا الاستخدام. وأشار إلى أنه استخدام تفرد به ابن رجب لأن ما ألفه الحاكم هو إنما هو المستدرك على الصحيحين اسم كتابه المستدرك على الصحيحين والمستدرك على الصحيحين لم يسلم العلماء بصحة ما جاء فيه فإن منه ما هو صحيح ومنه ما نوزع في صحته بل حكم بضعفه بل رمي بعضه بالوضع والامام الذهبي رحمه الله تتبع كتاب الحاكم حديثا حديثا وبين درجة كل حديث اخرجه الحاكم في هذا الكتاب ولذلك كثير من أهل العلم إنما يعتمد على ما في كتاب الذهبي حيث تعقب الذهبي الحاكم في بيان هذه الحاديث من حيث صحتها أو عدم صحتها ولذلك عرف كتابه بالمستدرك على الصحيحين يقال أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين من حديث فلان وفلان ولا يسمى كتابه بالصحيح ولذلك علق المحقق هنا قال وإطلاق الصحة على كتاب الحاكم تساهل غير مرضي عند النقال قال وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليله الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله تعالى عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله نعم الذر يقول هذا الحديث يقول الشرك أخفى من دبيب الذر والمراد بالذر النمل وقد جاء في بعض الروايات الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل هكذا جاء لفظ الحديث. فبين أن المراد بالذر يعني النمل والمراد به النملة السوداء هذا ما يسمى بالشرك الخفي ويسمى بالشرك الأصغر وأهل العلم على أن هذا لا يخرج من الملة لكنه أعظم من الكبيرة لكنه أعظم من الكبيرة لأن الكبيرة يعني جلها معاصم يرتكبها الإنسان لكن في هذا صرف شيء من العبادة الخاصة بالله تعالى لغيره قال وأدناه أن تحب على شيء من الجور والمراد بالجور يعني الظلم وتبغض على شيء من العدل ثم قال وهل الدين الا الحب والبغض يعني في الله قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذن الطريق الامثل لمحبه الله انما هي طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له قال وهذا نص في أن محبتي ما يكرهه الله وبغضى ما يحبه الله وبغضى ما يحبه متابعة الهوى أي أن الإنسان يترك الاوامر والنواهي ويتبع هواه والهوى هو ما تميل إليه النفس بطبعها والموالاه على ذلك والمعادات عليه فمن والى وعادى على هواه فقد وقع في الشرك لأن الاصل أن المؤمن إنما يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هواه تبعا لدين الله، فإن سخر عمله تبعا لهواه الذي يمليه عليه خاطره ويميل إليه بنفسه بهوى يعني بشهوة دون عبادة أو طاعة وتميل نفسه إليه دون أن يكون ذلك امتثالا لأمر الله فكأنه صرف شيئا من حياته ومن عبادته التي أمر الله به أمر الله بها صرفها لغير الله أي لهواه فكان ذلك ضربا من الشرك لكنه لما كان هذا الشرك لا يظهر وربما سرى الإنسان دون علم ودون احتياط وإدراك سمي بالشرك الخفي قال ابن ابنه الدنيا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم ما لم يؤثروا يعني ما لم يفضلوا ويقدموا رغباتهم الدنيوية على عباداتهم ونلاحظ أنه وصف العبادات بأنها صفقات لأن الإنسان إنما يؤديها تطلعا لما عند الله فإذا آذروا صفق صفقة, صفقة دنياهم على دينهم يعني إذا قدموا أعمال الدنيا على أعمال الله أعمال الدين كأن ينشغل الإنسان بأمور الدنيا ويمر به وقت الصلاة ولا ينتبه ويغفل أو أنه يشتغل بأمور الدنيا ولا يؤدي حق الله الواجب عليه في دينه وفي جسده من صيام أو صدقة أو نسق فلا شك إن من كان هذا حاله فقد ضيع دنياه أو ضيع دينه بدنياه ولهذا قال فإذا آذروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم أو ردت عليهم ردت عليهم يعني مقولتهم لا إله إلا الله وقال الله كذبتم لأنكم لم تحققوا معنى لا إله إلا الله أي أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة والطاعة إلا لله سبحانه وتعالى فإذا ترك الإنسان العبادة واشتغل بالدنيا فقد كذب في تحقيق قوله لا إله إلا الله فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار وأن من, دخل الجنة من وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله طهرت من القلب كل ما سوى الله فمن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه يعني سوى الله ولم يرجو إلا إياه نعم إيش طهرت من القلب كل ما سوى الله من كل ما سوى الله المعنى واحد قال ولم يرجو الا اياه ولم يخشى احدا الا الله ولم يتوكل الا على الله ولم تبق له بقيه من اثار نفسه و هواه ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قوله يعني وتأكيده معنى لا اله الا الله يقول نار جهنم تنطفي بنور ايمان الموحدين كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن جزء مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي أشار إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وأخرجه الطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير من طريقين عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن مونية وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن دري لم يسمع من يعلى فيكون الحديث منقطع. قال وفي مسند الإمام أحمد عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها يعني النار فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم حتى ان للنار ضجيجا من بردهم وهذا يعني أن الناس لا بد أن يردوا النار أشار إليه القرآن في قوله وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين آمنوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيه وهذا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بينه اوضح بيان قال وفي مسند الامام احمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبقى, لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها يعني قصد به أنه جاز عليها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم قال فهذا ميراث, ميراث ورثه المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم قال الجنيد قالت النار يا ربي لو لم, أطع لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني قال نعم كنت أسلط عليك نار الكبرى قالت وهل نار أعظم مني وأشد قال نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين قال وفي هذا يقول بعضهم ففي فؤادي او ففي فؤاد المحب نار هوى احر نار احر نار الجحيم ابردها هذا الكلام يعني كثيرا ما يذكره الشارح رحمه الله على سبيل الاستشهاد والاستئناس. ومثل هذه الأقوال تفتقر إلى الدليل ولعلها يعني مما يعظ بها أهل السلوك أهل السلوك يذكرون مثل هذه الأقوال يريدون بها النصيحة ويريدون بها ترقيق القلوب ولا شك ان ما يرد على ألسنتهم ان كان موافقا لما جاء في كتاب الله ولي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وان كان مخالفا فلا كلام مع قول الله ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم قال وليشهد لهذا المعنى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود إلى مثله قال ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن والمراد بالخطابي صاحب شرح سنن أبي داود الذي سماه معالم السنن وكان قد شرح صحيح البخاري في كتاب سماه إعلاء السنن وله كتاب مشهور في غريب الحديث يسمى غريب الحديث للإمام الخطابي وقد أشار الإمام الرجب رحمه الله إلى أن له كتاب إلى أن له كتابا مفردا في التوحيد يعني في مسائل التوحيد قال وهو حسن يعني وان ما جاء في هذا الكتاب مستحسن وأنه يصلح لأن يستشهد به والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد المحتضر يبدأ حاله قبل حال الغرغرة ولذلك يلقن المفتضر المؤمن يلقن قول لا اله الا الله